من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين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 ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُذِي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله, جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن يقول كنا معكم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 انكم لا تاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين انكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر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 لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أنجئت رسلنا لوطا سوئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن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 ولقد جيئهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه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 ولولا اجل مسمى لجئهم العذاب ولا ياتينهم بغته وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين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 أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جيئه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا